متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من في الضد قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سلفيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم وإذا رأيت ثم رأيت نعيمًا وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقىهم ربهم وسقىهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آفما أو كفورا وذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فسجد له ومن الليل فسجد له وسبح ليلة طويلة إن هؤلاء يحبون العاجلة